عين شد على الحارب جسامها أحزت القوى الكفر قدامها من سمح جاسم بيب غمع أجيى ونحبك يا ميت صاح يا امي عاد هايدنا بيللي وراحيها غالي يا ليام تاع لايام هه مرحوم عبد القادر سيمعي تاع اولي الف نجمج ب يسيم الله شين ليعا غا مها سي فاحذيمنا ناديت عفي يا شيب الليل يا بينس دعات نور واكثرهم بيك خواني غنوني ولاريجان يا ابني و يا اتيا حشاي دونكم موالفخار يا غيظ يا امير الهلال ام يا الله يا الرغام ما شاء الله وعين عامك يا بني وعليها وقين عامك يا بني وعليها انذر وافتنا دونا يا اجد سامع العلوم ما عيطة الدين يا غالية ضي الله يا مهي يا مينا داها يا رملك الريح بغير دوني آناهيل ينسرا يا حدرجا في ليامي الزيه يفما هو يا امي هل ساغي عيوني تخالتي شو او ضرب السيف في بيتك ايي وكارع للعسكري وأرخي الجامح بارك الله وصاحب سملا جيني غيون جارا جدنا يبي وعاد الحسان هارهبت لا يعون ها ومن نار بن الظالم اللهم رب هذه القربات علينا